أدَ وَبشرْران للمُؤمِنين الذيَ يقيمون نَ الصانَ وَيُؤْتُون نَ الزكتَ وَهُم بِالآخِاتِهُم إن الذين لا يؤمنون بالاخره زيا ما لهم اعماء لهم فهم يعمون اِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ إِذْ سَأَلِ اهْلِهِ انّي آَمَتْنَا رَأْم سآتيكُم سآتيكُم منها بخبرٍ أو آتيكُم بشهابٍ قَبَس أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما زاءها نودي أنبورك من في النار ومن حولها وسبح ذا الله رب العالمي يا أبو سا إنه أنا الله العزيز الحكيم وألقي عصاك لا تهتز كأن لنا جان ولا مدبر ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون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 في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا بُكْرَةً وَعَشِيًا قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ وجحدوا بها واستيقنتها ان فسخهم ضمنا وغلبا فبكم كيف كان عقبه المفسدين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 وورث سليمان داوود اقرا يا ايها الناس علمنا فقط الطير واوتينا واوتينا من كل شيء ان هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعوه حتى إذا أتوا على قالت نملة يا أيها المبلو دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون تبسم وضحك من قولها وقام عبء أوزاني أن أشكو ما ما تكلمت أنا عبد عني وعلى وادي دج وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتبق قد الطير فقل لما لي لا ارى الهدهد ان كان من لا وعبد بنه عذابا شديدا او لا اذبحنه بسلطان مبين تنكوتقان يا بعيد وَقَالَ لَأَحطُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكُم مِّن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ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 فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون الا يسجدون لله الذي الا يسجدون لله الذي يخرج خبا في السماوات والارض ويعلم وَيَعْلَمُ مَا يُخْفُونَ وَمَا يُعْلِدُونَ الله لا إله إلا هو ربُّ الْأَرْسِ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 قَالَ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ إِنَّكَ أَنْتَ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَّا تَعْنُوهُ عَلَيَّ أَلَّا تَعْنُوهُ عَلَيَّ وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ قالت يا أيها الملأ وفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوا والله نو نحن ان قوه وقالوا باس شديد والامر اليك والامر اليك فانظري ماذا تأمري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 رسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَي بِمَالٍ فَمَا فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِنَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْ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 وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ قٰعِدُونَ قُلْ يَا لَيْتَ لَنَا أَنْ نَكُونَ مِثْلَ مَا أُوتُوا مِنْ قَالَ عِثْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ ان الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتقض اليك طرفك فلما راه مستقيم وانا نده قاله هذا من فضلي ربي ليبلني أقول يا ربي لي بالوان ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربي غني كريم قال نكّروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدوا فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه وأموتين الألم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله قوم من كفري بي لا لا ادخل الصرح فلما راك حسبته للزتا حسيبته لفجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي أسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى تمود أخاهم صالحا أنعبد الله فإذا هم فريقان يختصرون قال يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَمَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قالوا اطَيَّرُنَا يَا أَبِكَ وَبِمَنْ أَو عَلَى طَائِرِكُمْ مِن دَمٍ وَهِبَ الْأَنْتُمْ قَوْمٌ تَفْتَنُونَ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ وانو تقرسم بالله لهنا بيتا نبوه واهلهم لما نقول لما لوليه ما شهدنا مهلكه اله ما شهدنا مهلك أهله وكانكر ومكرهم وكلنا نكرهم وهم لا يشعرون فوند كنتم على قبته مكرهم ان ادم مرياكم وقومكم فَتِلْكَ بِيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ فَتِلْكَ بِيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ان زينا الذين اذامنه وكانوا يتقون ولوط القى على قومه اتاتون الفاحشه انتم تبصرون اين انكم لا تاتون الرجال شهوه من دون النساء بل انتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه الا أن قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون فان زيناه واهله الا امراههم فأمطرنا عليهم مطالا فساء مطر المنذري قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفا الله خير أما تشركون أَمنْ خُلَقَ السَّموَاتِ وَنْأَوَى أَنْ زَلَلَكُمْ مِنَ السَّمَائِمَا أَ فَأَن بَتْنَابِه فَأَن بَتْنَابِهِ حَدَائِقَدَاتَ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَا إِلَيَّهُمْ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ أَمَّنْ وجعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رغاسيا وجعل, وجعل بين البحرين حاجزا ايلاهم ما الله بل اكثرهم لا يعلمون ان من يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء او يجعلكم يا إله مع الله قليلا ما تذكروا أمن يهديكم ظلمات وَمَن والبحر ومن ومن يرسل الرياح نسرا بين يدي رحمته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 لا إله مع الله قل هما توب هانكم إن قُل لا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بَلِ الدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُورٍ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا كُمَّا تُرَى لقد عدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين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 وإن ربك لدو فضل على الناس ولكن أكثره لا وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُ وَمَا يَعْلِنُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بدي إسرائيل أكثر الذي فيه يختلفون وَإِنَّهُ لَهُدًا وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَّكَ يَقَضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع صم الدعاء إذا ولوا مذبين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 وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجِنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمْهُمْ إِنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُوا وَيَوْمَ نَحْسُرُ مِنْ لكل أمة فرجاً ممن يكذب بآياتنا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءت قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ, ولم تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَنَّ عَذَابَكُمْ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَقَالَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَغُلَّتْ يَنطِقُونَ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَأَنَّا كُنَّا نُهَيِّئُ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 وكل آتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر من والسحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ بَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعِ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا فَتُكَبَّدُوا وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ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 فَمَنْ اِهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ظُلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا يا رب كبير عما تعملون